وسبحان الله فُوَكْرَت وَأَصِيلَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الحَمْد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله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 Allah akbar, Allah akbar. Tidak ada yang lain selain Allah. Allah akbar, Allah akbar. Walillahil hamd. Allah akbar, kibri. Walhamdulillahikfir.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 وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا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 وسبحان الله مُكْرَة وَأَصِيلَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الحَمْد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 Allahhu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar Walillahil hamd Allahu akbar kabira walhamdulillah kathira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 وسبحان الله مُكْرَتُهُ وَأَصِيلَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الحَمْدُ